بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنذيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجد مسمى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا نُذِّرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ماذا خلفوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أم لهم شِرْكٌ في السماوات دوني بكتاب من من أَوْ أو أثرة من من علم أو أثرة من من علم إنكم صادقين ومن أعدل له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم مغافلون وإذا حشرنا الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تسلى عليهم آيات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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما تبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إثق قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مُصَدِّقٌ لِمَا عربيا لينذر الذين ظلموا فَاحْكُم للمحسنين بِمَا الذين اللَّهُ ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم لِكُلٍّ أولئك اصحاب الجنه طالبين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وخصاله ثلاثه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 إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما رملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا معدون والذي قال لوالديه أخفل لكما أتعجانني أن أخرج وقد خلت من قبلي وهما يستغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حق فيقول الذين حق عليهم القول في أممهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل من درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالهم ويوم يوم الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وانكر أقاعد إذ أنذر قومه وقد خلت النذر بين يدين ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين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 فلما رأواه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَأَغْنَيْنَاهُمْ فِيهَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا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 علهم فلولا فلولا فلولا الذين فلولا من دون الله فلولا فلولا بل فلولا عنهم وذلك فلولا وما كانوا فلولا فلولا فلولا إليك فلولا من الجن يستمعون القرآن فلما قضوه قالوا انصتوا فلما قضي ولو الى قومه منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا حكابا انزل من, من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ياتيه الى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله الأرض وليس له من دونه أهلُهُ أولئك في ظلام مبين أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بقلبه بقادر, بقادر على يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليت هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبرون العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعه من نهار بلاغ فهل يملك إلا القوم الفاسقون